السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزال عظيم الحكيمة تصل الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ومثيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا لقاؤنا في قضية الوروة الوسطى في أصل دين, الأصل دين الإسلام تكلمنا في اللقاء السابق طبعا يعني كان في بعض ان كان التفكير اخبر ان احنا ممكن نخش في الغزو الفكري شويه لا مش حاضر اعمل كده لان عاوزين نتكلم عن عن اصل الدين اولا لانه بس قبل قبل ما نعرف الاحداث دي ان شاء الله عز وجل اللي هيجي معانا في السبت كده واحنا ماشيين اقول لك بعض الاشياء وعلى كل حال انا عاوز يعني وصيك الان بايه ممكن اقول لك بعض الكتب زي رساله في طريق الافكار دي مثلا للشيخ محمود شاجر فيها بعض اللي يعني مش مش دايما ارائه بتبقى فيها لكن في الجمله هي كويس هتقول لك ايه اللي حصل حصولنا مهددة من الداخل مثلا محمد محمد حسين إلى غير ذلك من الكتب دي ممكن تقرأها وإن شاء الله عز وجل لعل كلنا فيها موقفة كده أو سلسلة برض يعني طبعا هي مسألة الوقت اللي يصير اللي قبل ده ممكن ناخد وقت ودها إن شاء الله عز وجل العروة يا إخوة أصل دين الإسلام قلنا إن غير الأصول وتكلمنا عن كلام كلام أهل العلم في المسألة دي إن أصل الدين هو الأصل الكبير الذي لا يكون الإنسان مسلما إلا به ايه هو بقى هذا الاصل ما هو هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد الله هذا هو اصل دين الاسلام قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقال الله عز وجل انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انا عزت اخب بالك من موضع الاستدلال هنا لان كانوا يدعوا لا اله الا الله يستكبرون هو ده كان المناطق اللي بيدعوا اللي من, من هنا بالطريقه دي وقال الله عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه هذه دعوه الرسل القاطبه وخلي بالك بقى اجماع الرسل ده هو الاجماع اللي ايه اقوى الاجماع الرسل كلهم اجمعوا عليه على هذه الدعوه وقال ما يا عز وجل ولقد ارسل نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهكذا جميع الانبياء كما قال عز وجل وإلى عاد اقاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وإلى ثمود اقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره خلي بالك من المسألة دي هو ده تفصيل الله زي ما هقول لك بعد كده ان شاء الله عز وجل بس نتدرس تدرس كده هقول لك الايات بعض الايات في الكتاب اللي تشهد للحته دي يعني أنا مش حاجب لك الإمام بالله والكفر بالضغطة هل يجيب التعريف بس خلينا أنا هنا بقول لك إيه الدليل على إنه هو ده أصل الدين أصل الإسلام هو لا إله إلا الله أصل دعوه الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله وقال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الجنه ويباعدني عن النار قال قد سألت عن عظيم وانه لا يسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا اخبرني بعمل يدخل للجنة ويباعدني عنه شو في تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحدى البيت ثم قال ألا أجلك على أبواب على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ خطيئة كما يطفئ الماء النار واخد ذلك المهم والحديث طويل في الحقيقة عايز بس منه الجزء الاول ده اللي هو ايه تعبد الله لا تشرك به شيئا تعالى في الحديث الاخر لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معزل الى اليمن قال له ايه قال له انك تقدم على قوم الاهل كتاب فليأكل اول ما تدعوهم الي ان يوحدوا الله وفي رواية ان يقولوا لا اله الا الله اول ما تدعو بلي هذه هي اول الدعوة خلي بالك. وهي اصل الدعوة فالهم اجابوك بذلك فانهم اجابوك فانهم اجابوك لذلك فانهم أجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله خلي بالك من التضليج ده انهم اجابوك يبقى ينفع نقول لهم صلوا انما لو ما اجبتش لا اله الا الله يبقى لم ينعقد له حكم الاكبر وده من حقيقه ده وريك بقى الكلام اهل العلم ليه اللي هو ده عشان كده بيقولوا ده اصل الدين خلي بالك ده مهم جدا وإحنا مشكلتنا الان يا إخوة ان بقى الكلام على اصل الدين بقى كما سأباين لك بالكلام الكلام في أصل الدين دغري نفس الله عز وجل عليه والمعاوية بن حيدة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد هلم باثار يدي لا اتك ولا آتي دينك واني كنت امرا لا أعكل شيئا إلا ما علمني الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أسألك بوحي الله بما بعثك, بك بما بعثك ربك إلينا قال صلى الله عليه وسلم الإسلام بما بعثك به ربك إلينا قال الإسلام هل بالك قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت خلي بالك اسلام وجهي الى الله وتخليته تخليته يعني تخليته عن الشريك وده حياتي بعد كده ان الاسلام لا يصلح الا بعبادة الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله لازم كده وإلا في عبادة الله وحده عز وجل والاقرار لحاجة معاه ما ينفعشك خلي بالك، عشان كده, كده يا دي القضية بقى في فتقومها بعض الكتاب وتكفروا بعض آآ آآ اللي هي حتيجي ان شاء الله عز وجل فهذه هذه جملة سيرة من الآيات والحديث وهنا وإليك كلام السلف رضي الله عنه <تصفيق> يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية صلّى الله عليه يقول شيخ الإسلام عليه قال رحمه الله فالله تعالى مستحق ان نعبده ولا نشرك به شيئا وهذا اصل التوحيد الذي بعثت به الرسل انا عايزك تركز معايا انا دلوقتي بستدل على ايه انا عايز اخدها نقطه نقطه قلنا ان اصل الدين غير اصول الدين واستدلنا على كده ان اصل الدين ده لا إله الا الله دي لوحدها طب اصل الدين ده اللي هو ايه قلنا لا اله الا الله دليل وإيه انا قلت لك صائفه من الغيب رأيها من الحديث كلام أهل العلم عشان ما تقولش لده في الميال لذا كلام صحيح أهل العلم هو شوف قال ليه ألف الله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئا وهذا أصل التوحيد الذي بعث به الرسل وقال في الاقتضاء أيضا وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأو الإسلام فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك وقال ايضا رحمه الله قال رحمه الله عن المشركين انهم اقروا بتوحيد الربوغية وأقروا أن الله عز وجل خالق كل شيء وأن الله عز وجل قدر كل شيء ومع ذلك قال لم فلم يخرجوا بهذا الاقرار من الشرك قال وإذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به وقاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل لا بد بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر خلت خلي بالك قال لك التوحيد هو عشان كده بقول لك الأصل وأصول الدين ما قال لكش التوحيد أن تثبت فعل مع أن هذا من التوحيد ما كان بكلمك عن أصل الدين ولذلك العلماء لما قلت لك في اللقاء اللي قبل نفات لما العلماء يتكلموا عن عن الفرق اللي هم تأولوا حصل وقع بله خلاف هذه الفرق باعي فتقت كفرت عملوا كلام كذلك ليه, ليه حصل كذا قال لي أن معهم أصل الدين زي ما قالوا القاضي عياض في الشفة رحمه الله وغيره قال معهم أصل الدين هو الأصل دا. معهم لا إله إلا الله اللي هو عبادة الله وحده, وحده بلا شريك زي ما حياتي سواء الله في تعريفها أنه لا إله الا الله بل اله الحق وهو الذي يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مالوف والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والاشراك أن يدعى مع الله إلها اخر يقول شيخ الإسلام الثاني رحمه الله في العقيدة التدمرية وهي طبعا عقيدة متخصصة شوية لكن يعني ممكن اللجالسة شوية يغروها لان هي في الحقيقة طبعا فيها, فيها رد دقيق اوي فيها لتكفيها لتفهم في قال فهنا اصل عظيم على المسلم ان يعرفه فانه اصل الاسلام الذي يتميز به اهل الايمان من الكفر وهو الايمان بالوحدانية شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فلا يستحق العبادة الا هو كان بالك محمد يتكلم عن قديم فيه عن قضية الشهادتين هم أصل الدين لهم. وقال أيضا الشيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوى قال أصل الدين شهادة ان لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله وقال الإمام الضرقين رحمه الله في طريق الإبناء والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له والايمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فمتى لم يأتي العبد بهذا فليس بمسلم. فاللي بالكوة يا طيب. وقال الإمام الامام ابن رجب رحمه الله. الإمام ابن رحمه الله لكتاب شرح الخمسين حديث اللي هما الارضعين انه زاد عليهم عشر فبقى شرح الخمسين حديث اسمه جامع والحكم الكتاب رائع كتاب. اتمنى ان لاخو منه هذه اللي. قال ابن رجب رحمه الله في شرح حديث إلا الحلال باين وإلا الحرام باين مشهور قال رحمه الله وهذا هو حقيقة التوحيد معنى قول لا إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تألمه وتعرفه وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له قال لبنى دي حقيقة التوحيد معنى لا إله إلا الله قال ليبارك يعني عايز أقول إيه أن حقيقة التوحيد هي لا إله إلا الله. قال ليبارك وين سألت. طيب. وقال أيضا رحمه الله في شرح الحديث إنما أمنتوا الناس لأناس يقول لا إله إلا الله المحق الذكر وهو في السطحانة اليوم رضي الله عنه. قال إيه؟ قال فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من بهما ويصير بذلك مسلما. من دي قال ليبارك من الحدث دي. الف كلمتي الشهادتين يعني شهد لا إله إلا الله وفضل الله. بمجردهما. لهم بس هم دول بس من اتى ديما ويصير بذلك مسلما عرفت يعني هو ده اصل دين الاسلام خلي بالك من من الموضوع ده انا قاعد يعني انا بكرر عليك عشان تاخد بالك من من من المساله ديت بحيث انك تعرف انه يعني اللي هو ده اصل دين بس بدلل على فكره ان اصل الدين هو لا اله الا الله عشان تعرف من اصل دين وطول الدين عشان ما حدش يجيب مقالات ابن تيميه اللي نقولها في السرقه ويقول لك لا هذا جماعة دولة معزولين ومجتهدين في للأصل الدين كان لما لك المسلم وقال أيضا رحمه الله في شرح نفس الحديث إنه مؤمنته على قتل الله قال و ومن و وقد علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لكل من, من جاءه يريد الدخول في المستام بالشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريده ما في الشرط ثاني قال لا إله إلا الله خلاص سر مسلم إيه بقى, بقى إله الله هي أصل الدين أصل الدين الإسلام وقال أيضا ابن رجب يعني في حديث إن الله فرائد وحدود الحديث مشهور قال فيه فأما رأس الأمر أما رأس الأمر فيعني في بالأمر الدين وهو الدين الذي بعث به أي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام وجاء تفسيره بالشهادتين النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. حديث معاذ اللي خاتم. ما قلنا حديث معاذ قال أدلوك على رأس الأمر لي قال ما قالوا أدلنا على العمل التكريم زان وخرجه من الله قال أنا مستسلمين لا ويسير على ما يصلي عليه. تعبد الله لا تشرك به شيء. وبعدين قال له لا. في الحديث الآخر قال, قال رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. فلماذا بيقول هنا يعني برأس الامر الدين رأس الدين يعني خلي بالكوا يا اخوان يعني برأس الامر الدين, الدين. الذي بعث به وهو الاسلام بيقول وجاء تفسيره بالشهادتين فمن لم يقر بهما باطنا وظاهرا فليس من الاسلام في شيء خلي بالك من المسألة فلم يقر فمن لم يقر بهما لاي بالشهادتين باطنا وظاهرا ليس من الكلام مش هتعرف المنافقين كانوا يروحوا يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم انك رسول الله وبتاعوا الكلام ده لكن هو في داخله يكفر بالنبي على صلاه هذا اقر ظاهرا ولم يقر باطنا فلم ينفعوا شيء لكن طبعا نفعوه انه ايه انه بيعصم بالظاهر لان ده الظاهر ظاهر بالاجماع لكن يعصم بالظاهر لكن هو في حقيقه امره يبعث لينادي الله عز وجل كذا الله عز وجل يروح منهم بال في باطنه وقد يقتل الانسان الدين ولا يظهره ولا يقولون لكن ده بقى, لي أحكام ثانية في إيه؟ بقى لما فليس من يكون هناك من يكون هناك من يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون في شيء يكون هناك هذا هو هناك من يكون هناك من دين هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في لقاء آخر نسأل الله عز وجل أن يجعله وياكم ممن إذا دعي يرادر واذا نهي انتهى وعقل مسواه فهذا لنفسه وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.